نخل خاوية فجاء ه لهم ل ترى من باقية و فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجنه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 وفي س ل س ل ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إ ن ه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ي ح ظ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام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 م و س و ا ه ق ل ل ي النابلسي تَذَّكَّرُونَ ت ز ي م ا ع ا ل ن و للعلوم و و ت ق الاسلاميه بِعْضَ اسماء الله ب ا ل ي ح ي ن ى لقطعنا موسوعه ن ل ت ن منكم فما من أ ن ح النابلسي ج ز ت ذ ك للعلوم م ت ق إ الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ي ن ى و إ و س و ع ه النابلسي ي ل ب ع ل و م الاسلاميه